صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا زَيْنُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لعلهم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 الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلانة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه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 قُلْ ييتَوَفَّكُم مَلَكُ مَووت النَّذِي مكنَ بِكُمْ ثمَُّ إَِا رَبِّكُمْ تُن جَعون وَودَتَ رائِذ المُجمونَناَاكِسُؤوسِهِم عادَقْ بِهِم رَبناَا رَبَّنَا أَد ربنا صََّا وَسَمِعََّ فَوْجِ عَنا نَعمم صَانِحًا إِ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 وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون انما يؤمنوا باياتنا الذين اذا ذكروا بها الذين اذا ذكروا بها وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وَهُمْ لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قوة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون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 أَطِيلَ لَهُمْ ذُوقَ عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ مِنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ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 وَجَعَلنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوْقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَصْرِنُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ